إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحا يَتُوبُ يتوب الى الله متوبا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا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 يك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنات مستقر ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزا